بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القذر وما أدراك ما ليلة القذر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي حتى وقل